العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي تأليف أبي يوسف متحة بن الحسن آل فراج قدم له فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله دار الكتاب والسنة بسم الله الرحمن الرحيم تقديم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 فإن ربنا سبحانه خلق الخلق لعبادته وأمرهم بتوحيده وطاعته وأنزل بذلك الكتب وأرسل الرسل وأوضح السبل لئلا يكون للناس حجة بعد الرسل وقد كلف جميع العباد بأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ووعد من وحده بالثواب وتوعد من أشرك به بالعذاب وقد حكى عن رسله أنهم دعوا الأمم إلى معرفة ربهم وطاعته فأنج من اتبعهم وأهلك من خالفهم وأخبر عن الهالكين أن منهم الاتباع والرؤساء وكلهم في العذاب يتلاومون قالت أخراهم لألأهم ربنا هؤلاء أضلون وحك أن الاتباع يحتجون على ربهم بقولهم ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ولم يعذرهم بذلك وقد حاول بعض الخلف أن يعذر أهل الفترات وأهل الجهل مع وجود النصوص الدلة على تكليف الجميع وقد كتب الأخ في الله أبو يوسف متحة بن الحسن فراج هذه الرسالة وسماها العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي وقد استوف الأدلة والنقول عن العلماء والأئمة وأوضح الأدلة وناقش الشبهات التي يتشبث بها المخالفون وبذلك يعلم أن كل فرد في أقطار البلاد قد من الله عليه بالعقل والإدراك والسمع والبصر يتمكن من البحث والسؤال ومعرفة الحق والواجب وإذا أهمل وفرط مع القدرة فليس بمعذور وبذلك تكون هذه رسالة أو فما كتب في هذا الباب فجز الله الكاتب الباحث خير الجزاء ونفع بهذه الرسالة وأمثاله وبارك في جهوده والله أعلم وصلى الله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 يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع لها ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد شرطة صلى الله عليه وسلم شرطة وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لقد كثر في وقتنا هذا الكثير من التخبط في أحكام التكفير والتبديع والتفسيق بين افراط وتفريق ولا يكون هذا إلا بسبب عدم ضبط قضية الإيمان إذ هي ميزان الأحكام الذي يجب أن توزن بها لا بغيرها وقد تسيد فكر الإرجاء الساحة الإسلامية وغلب على كثير من عقول الشيوخ والدعاة وطلاب العلم وتستر وتطرس الكفر والطغيان ودعاة العلمانية به حتى علت ورفرفت راياتهم وأعلامهم على ديار المسلمين وأصبح في كل بيت من بيوتهم لهم فيه ذكر نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير واشتدت غربة الإسلام وظلمة الفتن وأصبح الرجل يكفر بإخلاص التوحيد ويبدع باتباع السنة وأصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا ولبست الطواغيت ثياب أمراء المؤمنين، وارتدى الزنادقة ثياب المصلحين الزهاد، وظهر أهل البدع بثياب أهل السنة، وبدل الفساق والمجرمون بثياب أهل العدل والتق. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيد الناس. إلا أنه لا تزال طائفة من أمتنا على الحق قائمين، ولأهل الزيغ والضلال مجاهدين، لا يضرهم من خالفهم. ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. أنسأل الله أن نكون منهم. وغدوانا نسمع. شت أنواع الكفر البواح والإلحاد. والحركة الإسلامية مكتوفة الأيدي لا تستطيع أن توقف هذا الطيار الإلحادي الخبيث لأن دعاته من جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا. وهذا لظنهم الخاطئ أن الكتب ما أنزلت والرسل ما أرسلت والسيوف التي جردت. والاعناق التي ضربا، ولهيب الحرب الذي لم يطفا بعض بين المسلمين والكافرين ما كان هذا كله إلا للتلفظ بقول لا اله الا الله وان محمدا رسول الله شرطه صلى الله عليه وسلم شرطه فقط دون الانخلاع من الشرك والكفر بالطواغي وإفراد الله شرطه جل ثناؤه شرطه بالتلقي والتوجه والطاعه له وحده لا شريك له وأصبح المسلم في حسهم هو الذي ينطق بالشهادتين وإن لم يعلم معناها ويعمل بمقتضاها وينخلع من الشرك ويبرأ منه ونتج عن هذا الفكر العقيم أن ضجت الأرض من كثرة الشرك والمشركين وانتشر الجهل وكاد أن يتنسخ العلم شرطة خاصة علم التوحيد شرطة الذي هو أصل الأصول ويلزم من هذا الاعتقاد الخاطئ أن الجهل خير من العلم لأن العبد الذي تلفظ بالشهادتين وهو منذ أن قالها وهو مكذب لها بفعله وعمله يطوف بالقبور ويستغيث بالأموات فرخاء والشدة ويحبهم كحب الله ويفضل حكم الطواغيت على حكم الله الواحد القهار غير مؤاخذ بهذا كله لأنه جاهل ومعذور بجهله وإن مات على ما هو عليه من الشرك والجهل فهو مسلم من أهل الجنة إن عاجلا أو اجلا وأما إن أقيمت عليه الحجة وأتاه العلم وارتفع الجهل فإن لم ينقد لها فهو من الكافرين وإن مات على هذا حرم عليه دخول الجنة ومن المعلوم أن أكثر الناس الأينقدون ولا يستجيبون فأصبح على هذا الزعم الخاطئ أن الجهل يسوق أصحابه إلى الجنة بيقين والعلم قد يسوق إلى النيران والخلود فيها ونتج عن هذا أن عطل كثير من الدعاة الدعوة إلى التوحيد حتى لا يقيمون الحجة على الناس فيوردوهم المهالك وإن لم يكن في هذا الفكر الخاطئ إلا هذا لك فبيان خطأه وتبنبه الصراط المستقيم شرطه لذلك كتبت شرطة بعون الله وفضله وحده لا شريك له شرطة هذا البحث في هذه المسألة وهي هل يعذر المشرك بجهله أم لا؟ وقد قسمته إلى أربعة أبواب الباب الأول بين فيه أن وصف الشرك وحكمه ثابت قبل قيام الحجة وبلوغ الرسالة وأن الحجة عليه الميثاق والعقل والفطرة وأن العذاب في الدارين لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة وقيام الحجة الباب الثان تحدثت فيه عن الإسلام الذي يجب على كل عبد أن يحققه حتى ينتقل من ملل الكفر والشرك إلى الإسلام في الظاهر والله يتولى السرائر وختمته بذكر قضية الإيمان وضوابطها وتحديد العلاقة بين حقيقة الإيمان والإسلام الباب الثالث ذكرت فيه حكم مندان واستقام على الإسلام في الظاهر ثم وقع في ردة أو ابتداع بسبب الجهل والتأويل الفاسد والخطأ الباب الرابع وفيه الرد على الشبهات في هذه القضية وبيان موقف الأئمة ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب شرطه رحمهم له شرطة من تلك القضية وأريد أن انبه على أمر جلل جد خطير وهو أن كثيرا من الرسائل التي كتبت في هذه القضية كان أكبرهم أصحابها إثبات أن العالم الفلاني هذا أو ذاك يعذر أم لا يعذر ثم يأتي بالنصوص من الكتاب والسنة محتجا ومقررا بها قول العالم وأصبحت النصوص محكومة لا حاكمة يستدل لها لا بها شرطة لذلك حرصت في هذا البحث من أوله إلى آخره أن تكون دلائل مسائله وأحكامه من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وأئمتها وأن تكون النصوص حاكمة لا محكومة يستدل بها لا لها بتفسير السلف والأئمة المجمع على إمامتهم فلم أنقل في هذا البحث عن أحد منهم ببدعة أو من الفرق الضلة وحرصت أشد الحرص أن تكون غالب أحاديث البحث من الصحيحين حتى تصح وتستقيم المسائل والدلائل بمشيئه الله وعونه وانا لا ادعي العصمه في كل ما كتبت فهي ليست لاحد بعد أنبي بي شرطه صلى الله عليه وسلم شرطه فكل ما فيه من حق فمن الله ورسوله شرطه صلى الله عليه وسلم شرطه وما فيه من خطا فمني ومن الشيطان والله ورسوله صلى الله عليه وسلم منه بريئان وهنيئا لك اخي القارئ ما فيه من صفو وما فيه من كدر فراجع على كاتبه لا عليك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفره لي وحسبي أني قد بذلت وسعي قدر طاقتي أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبله مني ويجعله ابتغاء مرضاته خالصاً لوجهه ليس لأحد فيه من دونه من شيء وصلي الله على محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين المؤلث الباب الأول إثبات وصف الشرك مع الجهل وقبل قيام الحجة الرسالية وفيه فصلاً الفصل الأول الأدلة على إثبات وصف الشرك مع الجهل وقبل قيام الحجة الرسالية الفصل الثان علة ثبوت وصف الشرك قبل قيام الحجة الفصل الأول الأدلة على إثبات وصف الشرك مع الجهل وقبل قيام الحجة الرسالية وفيه مبحثان المبحث الأول فطور الرسالات قبل البعثة المبحث الثان اقتران وصف الشرك والجهل